وسعين بالصبر والصلاه بكنا شا فرهية. شا احبار وان هر دوتشتاب خبكن هاريكار هيك شاء صبر به الفرحيه ياديچا نويجه قمبره خديجه صلوه خدل سربن وقتي شولك قد بوسري دو قستاندجي كات بيجا خدتعاله قوتا احبار الجهيا ظنايت وان ابو هر دوتشتاب خبكن هاريكار سر هند كهين اهدام جهبينن وقهدريو من بكري تحسيل بيجه و الصبر هكرت الصبري كشاى ابا فعاتي تعالى كرت ابا امري خذي تعالى نكرت هكرت نذش كرت ابا تخون اخذتنا خذي تعالى تخون ابا بيرتا الاخرتي هات بيرتا الويخوشي هات او خشي خذي تعالى حازر كريبو مروبت باش وإنها لا لكبيرتن إلا على الخاشع نسجر هندي كنذجر يا مزنا يا جيرانا بيروانا اباد بين بكن بس البروان كسا نياغرانه او اتخاضع بو خود تعالى يشكستي بو خود تعالى او اش خودت ترسه او الظالم بحشت و جهنمت هاي او